لِنَهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل المَووتَ ال الذي تَفرِعونَ مِنهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم صَُّ تُرَدّونَ إِلَ عَالِمِ ثمَُّ تُرَدّونَ إلَ عَمِ البِ وَالشَّهادَةِ فَيُونَبِّئُكُم بِمَاكُ تُم تَعمَلُ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 فإذاَا قُضِيَةِ الصَّلَةُ فَ تَشِرُوا فِي الأررضِ وَتَعومِ فَضلِ اللَِّ وَذكُر اللهَّه كَثيرََّ عًَا كُمتُف لِلحون وَإذَا رَأوْتِ جََةً أَولَ وَنِ فَضُّ إلَيهَا وَتَرَكُكَ ق وعند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين